بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ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 قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أخويني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين قال رب بما أخويني لأزينن لهم في الأرض لا أزينا لهم في الأرض ولا أغويهم أجمعين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم لكل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمن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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن نثني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين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 إِنَّ أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِنِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وأتيناك بالحق وإننا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل والتبعد بهم ولا يلتفت منكم أحد وَلَا يلتفت مِنكُمْ أحدا وانظوا حيث تأمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفطحون واتقوا الله ولا تخزون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 فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِدِّيْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيضين فو ربك لنسألنهم أجمعين فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أجمعين فو ربك عَمَّا أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين